بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَكِنْ نَادَى اللَّهَ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ قُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُمْ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ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 لِنُبَيِّنَ لَكُم وَنُقِرّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى ثُمّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمّ لِتَبْلُغُوا أَشُدّكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفّى وَمِنكُمْ مَن يُرَدّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بكير ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير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 سَبِيلَ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابًا حَرِيقًا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ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 لبث المولى ولبث العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأمهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع, ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من ان الذين امنوا والذين هادوا والصالين والنصر والمجوس والذين اشركوا والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد الم تر ان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 كل ماَا أراض أَ يَفرْج مِنهاَا مِن غَم أُعيد فيِيهَا وَذُوقُ وَذابًا الحَريقُ إن اللهَّ يُذِخِل الذيينَ آممًا وَعَمُِ الصَّالِحاتِ جََّاتٍ تَجر مِن تَ تحته الأنهار يحَنَّونَ فيهاَا منِن سَوِد يُحَلَّلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ أم ولباسهم فيها حرير وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط حميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلنا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 وَقَاحِر البَيْيتَ للِطَّائِفينَ وَالق إِذينَ وَظمُك إ السجودَ وَأَذِم فِي النَّاسِ بِحََّتُ كَرجَلَ وَوعلَ كُل لِبَابِرأتينَ بِن كلُلِّ فَجج ن مِيط لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ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 مَن ثُمَّ مَحَلَّنَاهُ إِلَى العتيق الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ المفبتين.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 لجعَمَا يُلْطِ الشَّي قَاوا فِثْنَةَ للَّذينَ فِي قُلوبِهِم م رَبّ وَقاسَةِ قُلوبُهُم وَإَِّ الظَّالِمِينَ لَ فِي شِقاقِم بَعيد وَلَعلَمَ الذي نَأَوطُ الْعِلمَأََّ الحَقُّ مِر الرَّبّكَةَ يُؤْمِنُ بهِه فَتُخْبِتَ لَ قُلُوبهُم وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا نَذَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمُ عَذَابٌ يَوْمٍ عَتِيمٍ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 والَّذينها جَ فيِي سَبير اللههِ ثَُّ قُتِلُ أَوْماتُ ل يَزُق النَّم اللهَّهُ رِسْقًا فَسَنَا وَإَِّ اللهَّه لَ خَير اللذِتين لا يُذخِلًَاَّ مُدخَلَ يَظَّوْونَ وَإَِّ اللهَّه لَعَليمٌ حليم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 تعرف, فيه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في يي وَإذا تُطلَ عَلَم آياتةَُ بَاتٍ تَعرفف في وجوه الذيينَ كَفَوُمُكَو كذونَ يَسطُونَ بالِالَّذينَ يَذونَ عَلَهِم آياتن قُلْ الأفَعونَِّعُكُم بِشَر مِ ذَلِكُم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 وعف الطالب والمطلوب ما خبر الله حق قدره إن الله لقضي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 مِل تَأَبيكُم إابرااهمَهُ وَسََّ قُ المُسللِمينَ مِنْ طَبل وَفيِيهَا لَكُونَ الرَّسُول شَهيدًا عَلَْكُم وَفيِي هذا لِيَكَُ الرَّسُول شَهيدًا عَلَْكُم وَتَكُ شهَدَا عَلًَا الن